بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اغدح جيرني منظومتي المنظومه الميميه للشيخ حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله قيبتي وعن كغه هدلينه و شي غوني وانا وجدح جيرني قيبتو كغه هدليه علومتا مبتدعات ويجب أن يكون مفايدة لها ويجب أن يكون هناك إلهي لأدونا ويجب أن يكون هناك فلسفة في علم الكلام ويجب أن يكون هناك إنه إلهي كتاب تحريفيا الحديث عن نبينا قارنا الرديا قارنا أي تحريفيا يجب أن ودرسيه انه هذا كبلانيو 173 وانا درسي 12 ويريد ما الشيخ وقد اب الله الا نصر ما خذلو وكسر ما نصر منهم على رغم وقد اب الله الا ودي الى الا نصر ما خذلو وحي garabkiisa ka baxeen in uhiiliyo moya wax kale ala wadiye waxay khudlan ka ku sameeyeen oo xaqiiq ah ka in uhiiliyo moya wax kale ala wadiye wakaasra ma shay ci binti moya wax kale wadiiday nasaruu ayuhiiliya ala ragmin dulinnimo korkeed oo minno iyaga xagooda ka ahatay xaalay ku sugeeyaa ama الله تبارك وتعالى ارينك وديده على الرغم بمعنى على كره وذل منهم ايغو قصبن وهادنا دوليسن وخبر انك قبان كاريينين كوركيده بعدما فلسفد اي باطل اي اوهيليين الهي شرعيسي حقينا اي خذلانيين واينن اوهيلن او غربكوده كبخين وخي اي خذلانيين او غربكيسا كبخينو حق اها bu ilahay u hiiliye waxay u hiiliyeen oo baatil ka ahna alla wajbiye iyagoo wali waduleysan oo aan waxba qaban karino qasban way bacnaa tayib wuxuu abaa allah alla wadiiday illa nasra ma khadaluuhi ay hoociyen way garabkiisa ka bixeen oo haqi ah hiiladiisa u hiilintiisoo moye wax kale alla wadiiday ka in u hiiliyo wax kale alla wadiiday tayib wa kasra ma shay chewinti moye allah wah kale wa deede nasaru ayuhi liya ala arqam halu ahadi dulinimo korkoda o binum yaga hagoda ka hada ama minum halu hagoda ka hada ala arqam halu yahay yani qasb iy dulinimo korket iyagu qasbano duliya wahu ka qaban kare yani ilahi kitab kiza iy sunnata nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuhi li iyagu sa waxa isku dayeen in ay اي هوتيانو غارب كوده كبخان هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله طيب ابى الله الا ان يتم نوره اساس ايمانه طيب وياب الله الا ان يتم نوره الا وكديدا ايته علم الكلام كيبو مركا يا فلسفدي ايو halkasi كوسوبري اي وانا سوشغني فلسفدي علم الكلام كو حوي مسايش عقيدته يا دينته دي دي دي او رايي مجرده هي عقل محض يلو دخغلو طيب وعن دليل يحوى اسكنين معناه وانا مثلك اي علم ودعاين ومركو كسبب سنهي بهن اصول الدين ومسائس اجتهادك ايغو استنباط بهين طيب غير شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وكرهنا يا هل هل كلامك يا عاين و اي دهدين علمودو و صناديقه و اي دهدين مرتدا احد بالكلام فافلح روح علم الكلامك يعني يهودي او دينك دغته ما لي با و خاصه و حي ولا جيدان بودي و هو دي له هي في من تكلم في الدين بغير حقيقه المر بغير طريقه المرسلين يعني رسل الله يوصلوا طريقه كتبته توصل جيي دريقي اي كغه حدلين اسول الدين كا يا دينتا او غهلهن دريق خله دريقان كا اهينو ميد كلا ددك كغه حدله دينتا رايقوديق عقليقودا كو اسالاي دهدا ده اهل الكلام كا سلف كن عاد بيعايه فرق دي سو شيغني ايا غلياه جهميهديه موتزلهديه وخي لميده اي لهالمال علم الكلامو ماركا وجوه فربدان اي فاسد كيه و ميد كوابدي و قول على الله بغير علم وبن ابورط إله <سؤال> لو بين ابو رتوي ميدلبااد ويه وا تحريف لكلام الله وكلام رسوله إله هذا الكسياد الك رسول كل ليخيو ايا كو جيرتا ميدو سدحاد ويه دينتا كميدما حدود دينتا كميد ياهين النبي خادين لها قران كو كوي مالا ميد افراد وحليهم باطل بدن بو حبارسين يهي مقدمات كسيان نتائج سينستوا عقائد فاسده يا اراامن حرفا يا الشكوك ايا كبوخدا سيدنا درايد علم الكلام كعلمي ماها طيب علماء السلف <سؤال> كن رضى الله عليه بنقول <سؤال> بدن بيلي ان قدغيان او ائمه خاصه تماوين يا اصحاب المذاهب كاه اي ائمه كلبا او وحي لهين اسك الهاليه علم الكلام كا امام ابو حنيفه ارضي قيسا ابو يوسف الامام مالك عليه رحمه الله امام الشافعي امام احمد غير خدبه امام مالك وكله وحليهي <سؤال> عليك بالاثر وحدث الامام ابو حنيفه عليك بالاثري وطريقه السلف واياك وكل محدثه فانها بدعه ابو يوسف قال وخليهي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم علم الكلام ك برشد يس واجهلي انا وهبك قرنينا واعلمي انا وهبك اقوني باعلمي برشد يس واجهلي بوليه و حكه الاولى هي من طلب الدين بالكلام تزندق روحي دينته هادلك رادي يا راي و هو نوقدا دين لا و نوقدا طيب الامام الشافعي وكلا واك اورنيا حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال دتك هادلك دخل الفلسفه حكمه و هي ان ان لا غرا او اولي انت لو قاطو كبو لا شفو لا كرباشو سوغيادنا lugu wareejiyo oo kadibna laydaahdo hada jazaa umantaraqal kitaba was sunna wa aqbal ala kalaam inta suغيado muslimiin ta lugu wareejiyo go la karbaashay in laydaahdo wa abalka ruuhi kitabki sunnada kaleexday oo kalaam iyo war aaday sida suule bal wuxuu leeyahay imam shafi'i alayhi rahmatullah la an yabtali allah almar'a bi kulli dhanbin nahaa anhu ma'ada ash-shirka khayrun lahu min من الكلام شركي ذنبي كسو هره ان الله ادونكو كيبتليو ايا او دانتا انو علم الكلام لوو يبتليو او غلو يعني وخي شركي كسو هره ونن وخس كا درن ما جربو ليه طيب الابن احمد وكلاوا كودن علماء الكلام زندقه ومرتد احد بالكلام فافلح علم دا كلام كا غلي فلسفه دا غلي و دين لا ويال روح هو دا ما جيرو علم الكلام كا libana lama arkin bulay. Tayib waxa soo markay waxay ka hadlayaan wa ilmiga fasid ka ah oo wada dadan waqtiga kalumiyay ragba dahgalay natiijada markii ugu dambeysayna cimri dheer markuu kaga dhamaaday natiijadudu waxay noqotay in ay wareeren meel laga tirana garan waaye aqeedadiina shukook iyo shaki ka gasho marka u dambeysana in gaxmaha taageen oo يوحي كسو نوقدينو قيران اني اني فشيل ماعنا طيب وحكم اذا قال مثلا الامام الرازي فخر الرازي ان علمي فلسفته اادو دخغلاي بركي اوو دنبساي هو كسو نوقد اه وا فحول الاشاعره و متاخرين دا اشاعره رغوده اوو هورايو كمي هي علمي فلسفته ان رجي اادو دخغلاي بوا مرك يغو دمباي سو وريرا يون عمره كغن لوميو خيلي دمبا وجوغه ايا وخه ليهه ماركا ابيادن ولي نهايه اقدام العقول عقال وغايه سعي العالمين الضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا وقال. علماء بني ادم كعقل قيس Hadii la siida iyo faraha laga qaado marka danbe wuxuu ku danbayn dabar wa soo xidmaya laana aqliga bini'aadamku hadbu leey Soomaadiyan la qeydino waxyigu xelinin oo faraha laga qaado ilaado wax kaasi wax keen marka uu dumiso wa soo xidmaya tayb wagaayatu sa'yi al-aalamiina dhalaalu aalamka dadaalka uu ugu jiro arinta iyada meshay ku dhamaaneysana waa baadi go'o arwaahda nada nafafiyalka nagu way did santahay buur jirki way ka did santahay ah bimaana cirki iyo ruuxdiba is qabanla ruuxdiba shaki iyo waxa ku abuurmay diin la aan baa ku abuurad wa hasil adunyana adam wa wabal adunyada nada gabagabadeed iyo xoorinteedu waxa way wa dibtiyo iyo iyo iyo kered ah anagoo adduunka naga dibyakeed ku dhamaadaygu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا عمرنا نقب بحثي يا باريدا كيرني كما نافيد سنين سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا كي لي وحان اورورني اون هبل بايري يا خاليري وعندما دين يا افلاطون باسي ديري سقراط بايري فيلسوف هبل باسي ديري يعني ما وحاس ديننا وهو ام بالقرور ناي ومال سوغينا امري نغه waxan baareenay heel bayili waxa la yiri ku soo urursadey ah markaaso markala waxa odanay laqad ta'amaltu turuq al-kalamiya wal manaheji al-falsafiya fama ra'aytaha tashfi 'alilan wala tarwi qalilan wa ra'aytu aqraba turuq tariqata al-kitab ila u kayidahdo waman jarra wa mithla tajribati arafa mithla ma'rifati ilmiga falsafada lagu bartaan Mareeb waxa aydu wa madaristay u sameysteen dadku baraaya meel walba marayaan Mareeb wuxuu leeyahay ilmiga falsafado mid omana on tirimay mid jirna jirka saarimay dariiqo u gurron waa dariiqo quraanku jideeyay bulay ninki tijabada anigu aan tijabiyeey tijabiyana natiijada aan gaaray buu gaaribuu illa na ilmiji falsafadu dhaxgale ilmul kalaamki bu meesha ugu damaysaa ka gaar. Wuxuu yiri hadadan meelaha suuga ka soo noqoninood salka u tagta weedh sidan isu dhigay baad isu dhiguu dal akhr cake. Laakin hada darakta minnaq naglayna haye bimaana baalka salkiisu san gaarin. Ah dhaxdu ku si jiraa way macna. Wa man arafa mithla maarefati wa man jarwa mithla tajribati arafa mithla maarefatihi. Halkaas ay marku ku dhamaani marku u dambaysay. Shaharastani sido kale Al-Imam Al-Ghazali oo kale waxay sidoo aad u dhaxgalay nihayadiisa markii ugu dambeeyay soo ka soo noqday isaga Imamu al-Haramayn joweyn sidoo kale asaguna wuxuu leeyahay sidaas oo kale too hadal uu kaga noqonayo waxyo dhan macna marka waa lagu hun goobi macna falsafada iyo cilm al-kalaam iyo madaahibtan aqiidada ka inxirafay meeshii mareen fi nihayay wuxuu ruuxu waraarbu ka qaaday taasoo macna gazaaliyo kale waka ilaahdo asagoo bukhari ga haysto dhintay akhiram wa hukuso noqday inu hadistisu noqdo oo wixii falsafadiga soo noqdo alayhimur rahma jami'an rag wixii ahaayeen ruuntii aqli badan laakiin aqli giba melal la ciday tayib qarbadan wa ka soo laabti maadaama marka sida uu yahay adoonkiina uu yahay waqti dheer oo ka lumay oo faa'iida la'aanah ilmin adam tahsilin inu natiija la'aan u yahay هذا البني اذن و اورورسي كليا او ياه فاذل انوي ادون وختري مع اخرين محترمين اسكدا مرك علم الكلام اسكو لوقين كذلك هانه والتنجيم انهما كفران قد عبث بالناس من قدامي كذلك و حالميدا الكهانه ا غيب شيء جدا الكهانه عيالها مكان ولا لا و التنجيم يحدينت انه روحي دقيو انهما لبودوداس لبدا علمي كفراني لو قال قال نيمو وا لو قال نيمو قد عبثا ويكعيارين بالناس داتك كعيارين من قد من قيدم هران حل هري داتك كعيارين اه طيب الكهانه وحل يدهدا او لا ودا ولا اطلاقو كهانده اسلام وحل يدهدا ان روح الشيكتو inu gaibka wakhooqiga xayalaha dhici doona inuu ka warmo asalkeeduna waxay ka soo jeedaa cinka oo intay hadal soo dafaan malaa'iktu ku hadlayso malaa'iktu ilaahi waxyalaha uu xukumeeyay dhici doona ee wali dhicin wax kamida soo gaara marka intayno dhulka soo gaadin oo dhicin bay iyagu helaan qarkood yaani qaybiyad ka qarkamida malaa'iktu marka sheekadii wixii iyagu ay ku sheekaysanayaan aye chinku inta is dul ful fulan bay soo dafan wax bay ka soo maqlaan wax kamid ay soo dafayaan wixii markuu soo dofo ayu chinku soo qaadaya waay soo soo dhidhibahaa midka bin aadamka ama wadaadka la shaqeysta ayu marka warkii u keenaya xaalaha dhici doono marka laga warmo ayaa wax la yiraahda kaana leedada haa ruuhu ama markaas dhulka harhariqo faaliyah noqdo ama waxyaalaha kale tah fiiriyo ha sheego waxyaalaha qarsoon cilmiga qarsoon ee ghaybka iyo waxyaalaha dhixi doono laga siwaranmo ayaan leeydaha kaahana asalkeeduna waxay ka soo jeedaa ee cinkaas loo la shaqeesto tayib ama annagu qotoe mar markii qarkood xaraafki isaga isku macna dhaw waxana way ku yara kala doonayeen marka saas weeyaan kahanadu marka taas weeyaan ruuxa ku shaqeestana kaahinba la dhaha نغاو وداد قار كاميد يعني وحوي قور الصحراء قار شاتي واداد قبسنو قبو واداد ويرعك ويكوشقستان معناه نبينا صلى الله عليه وسلم واكد اي او رسول كحليه من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد واداد وحشك شاجا او غيبيات كك ورما روحي اوتغا اما عراف اوتغا oo waxa uu leeyahay ee u sheegay karumaysta waa ku kufriyay wixii Nabiga Muhammad ugu soo dajiisa sallallahu alayhi wasallam taayib hadduu woidiyo hadduu na hata karumaysan aad way diiso wax kar raadsato afartan bari salaadada la aqbali mahay warkiis haddaad rumaysatay wuxuu ku sheegayna waa wad ku kufriida wixii Nabiga Muhammad ugu soo dajiisa sallallahu alayhi wasallam markaa waa halis coddu wahuu e wa bean leeyal soo sheekaynno sheegi doon qolada marka wax qoliyahaas waa qoliyaha gaybiyaad kamugaybada kamustaqbal ka kawrrama qoliyaha qarkood wax hayleeyeen waxa leeydahda kaahinka oo ruuha qalbiga bin aadanka wax ka sheegan waxa qalbiga ku jira waa kaan dii jirnay urku balalah ay wada duudhi jiray urku balay yaani waxa qalbiga ku jira wadmiirku ka warrama adigu waa nooc qibka kamida tayib marka cilmiga nooca sa wa cilmi kii hore falsafadu lamidiyo faaido male wa dur iyo dib socdo waay asal kii seena sanu tigido noo wa been si u badanyahay wa been la ururiyay waay tayib oo shayaatin iyo balaa qosalla kalabaadi wax way ilmiga lama tanjiimka wa tanjiimku wax ween wa hidiginta waxay u dhijir waxa la yiraada al istidlal ala al hawadith al ardiyya bil ahwal al falakiyya isbada lada ku dhacayya yaani wuxuu falaga yani xidigaha yani, qoraxda dayha wareeyash falagaasi isbedelka ku dhacay falaga sare oo loo deeliishado waxyaalaha ka dhacay dhulka ka dhacay woliidaa mid tylan avarba dadacay saboort wax weey xidig hebel iyo xidig hebel ba wada fadhiyay xidig hebel ba wuxuu la fadhiyay ee dayxa la joogay xidigebel iyo xidigebel ba inta isu jirsaday in waxyaalaha dhacay uduro dhacay uduro dhacay sababtu waxa weey xidigebel ba maxuu ahaay xilliga subaxay marka in xawaadista ruulka ka dhacayso isbeddelada iimaaniya abaaraha culadaha dibatooyinka barwaaqada isbeddelada dhacaya ee dulka ka dhacayay in loo deleshado lagu xiro yaani wax weeyan makhlugaat ka kor iniga jira macna wax weeyan fala gaasi ko dhiniga jira taas wax la yidhaahdaa tanjiin ba la yidhaada wa ilmi la barto oo isagana muxuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam diiday asagana wuxuu tilmaamay xadiiska abdullahi ibn abbas ay nabigu diiday sallallahu alayhi wasallam ahmad abu daawud ibn waajee gair qatba saasari wa nabigu dum inqtaba ilman min an-nujum iqtaba shu'batan min as-sihr zada ma zada ruuhi dhul qaata يعني علمي علمي علومته حدقها كميده و هو دخول قاتاي قبل سحركميده حدو سياسدنا و سياسري كلما علم يعني حدغينت اا سي برتو سحر ام با سياسات سي مره بلوتيك روستو سحر باكو سي كردي قيبق سحر با تي برتي معنه طيب زاد ما زادوا انهما كفراني قد عبث في الناس من قدم لبدودوبا way inaga horeeyeen oo mada hore haye ku xiyaareen labadan cilmiba cilmiga xidigintana dhewaaba sababti keentayba in bini'aadamka qaar kamid xidigaha inay caabudaan oo qorraxda caabudaan oo dayaxa caabudaan oo imoodaan waxyaalaha dhulka ka dhacaya inay iyagu sameeynaan sidii ilaaha ahaanow kale inay caabudaan waxa ay leeyahay isku xireen waxyaalaha dhacaya iyo xidigaha iyo waxyaalaha kore isku xireen makhluuqadka kore مركزه جنتيني عبودان طيب علم جمرك تنجم كوا صدح نوح وصدح نوح بوليه هي الشيخ سليمان بن عبد الله مد قال لمدي سول اسكو افقسين كفر وا طيب كاتكوي وان ميدك دهايا وحيالهان جرى ادلكه كجرا waxay kasoo jeedaa oo keenay oo sameeyay xidgaha iyo ruuxaaniyad ay leeyihiin xidgiyihii markay in laga dhigo iyo dayxi yani falag in laga dhigo sidii shay awod la oo kale oo ikhtiyaar leh oo wax sameeynaya oo isagu keenaya waxyaalaha dulka ka dhacay taasi waa gaalnimada iscaad sababtu wax ween alle waa habuuray oo dhacdooyinka dhacayay keenay ya intaad kale xisibaad makhluuqadkiisa qaar kamida u saarisay taamarka waa kufrid waa kufrun fil rububiyawa ah keedibna kufrun fil uluhiyaha ka dalani nooc labaad wax weeyaan xawadista dhulka ka dhacayay in loo dalishado socodka xidigaha iyo isutagooda iyo kala tagooda oo lay raaday sanadkan abaar buu noqdi maxay leeyahay xidigey walii xidigey uu isutagay sannat ka marwaqoo noqdi mahayila labaxidigba kale fogaaday xidig habil iyo day xiba isku dhawaaday waxa ka da sida in la yiraahdo isagoo isla markaa la rumaysan waxaan u dambay inuu ilaahay keenayo waxaan u damba inuu ilaahay keenayo taana waxay leeyeen wa dambi weyn ulamaada mutaakhirin taqaar kamidana gaalibay ku tilmaamaya wa midii aad garanayso hadithka nabi ko tum sallallahu alayhi wasallam yaani markii ruba u daay rooba daay wargaasa hadis nabi ku sallam alayhi wasallam wariinaya alla wuxu u yidhi oo dadka xalq abuurka macluuqay qaarna way ugu kuufriyeen qaarna way rumeyeen qolada tiiri roobkii xalay nooda ay xidig hebel baan lagu waraabiyay ilaahi way ku kuufriyeen qolada tiiri roobkii daay ilaahi baan noo keenayna ilaahi way rumeyeen marka xidigahan in xawaadista isu tagood iyo kala tagoodo iyo soobixidoodiyoo dhicidooda iyo in yaani wax weeyaan muxuu ahaayay lagu xiro ayadana waa nooc kale nooca saddexaadii wax weeyaan in la barto ee dayxa iyo qirrahada ee yaani waxuu qabsocd kooda meelaha degayaan manaasishooda burujta in la barto ayadoo loo baranayo in lagu barto qiblada dhanki jirta waqtiyada salaadaha fusuusha afarta muxuu ahaayay xilli ee muxuu ahaayay midayada ee olumada waxay ilaadaan dib malah inkastoo ayyemadi salaf ka qaar kamid ay ka hanjireen oo muxuu ahaayee laakiin maxamed ishaaq bin rahowe waxay ilaheen dib malah laan waxyaan wa iyo jawanibta ee loogu talagalay ba indayxa iyo qoraxda iyo digahan iyo in looga faa'iideesto marka si aahanta in loo barto ayadoo muxuu ahaayee loo baranayo in loo isticmaalo ama waxyaalaha wuxuu iska banaana ama cibaadeedka loo kalmaysto marka dhimaale marka cilmiga ku saabsan xidigintu meelaha qaybahaas u qaybsamayaan xuumkiisa marka liidha taayib kada ka hor halu limida kada ka hor waxa lamida al kahanaatu cilmiga falsafada laga soo digay xeerilaawaha waxa lamida al kahanaatu ba lamida yaani ee qayb sheegida ama mustaqbalka warramida wa tanjiimo iyo xidiginta aha yaani wadadeynta innahuma labadoodu kufrani waa laba gaalnimo oo qad cabsa ku ciyaaray binaasi dadka min qidamin horan xilli horeba yaani labadoodu way horeeyeen culuumta yani falag iyo tanjiimki xidigintu ilmu horoway muhuqahay kahanaduna sidoo kale oo jinko binaaadamka inuu xidil leeyesho way wada shaqeeystaan way horeeyeen horan meel fog wiiga gaadashay inta nabiga keen la soo saarin sallallahu alayhi wasallam marka nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam chinki meela badoonay fariisan jireen oo tagi jireen oo samada waa laga soo xidhay wa anna kunna naq'udu minha maqaa'idan lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa la sooiri marka gantala alla soo dhacay wa la sooiri meela fariisan jireen marka wa bi'tadi nabiga sallallahu alayhi wasallam marka walli laakin waxyalaha ay dafayaan ay soo xadayaan iyo ee bini'aadamkay wada shaqaysanayaan iyo wali way jiraan ee warka u keenaya wuxuu sheekuhu marka isnaadha sanadkeedu cilmiga kahannada isnaadha sanadkeedu xisbu ibliisa ibliis xisbigiisa way al la'ini nahariste ilaha laga fogey Kamaa sida mëtoonuha matniyalka yduba akdabu l-manqooli wa hla seo guriye ka uqubbën badan uya hai O min keli min hadala Ya Yani hadalku Hadalka l-iskiyiri huqqai psa ma hadal la seo guriye Sama Hadalka la seo guriye la budda wa inu sënad lehe Ya la seo guriye Sama Sënad ka kahanadu Wa iblis Sama Silsilat iblisi awa laa laahu waa eey wadad kan meesha fadhiya wax shixsheegay haye baadida luuntay ka warramay iyo mid dulka xaraariiqayo faalinahay iyo mid kan xidigaha fiirinay iyo warkan ay sheegayaan waxa keenay shaiitaan ba uu keenay shaiitaan kaas inuu ka soo qaaday mid galo ka soo qaaday uu mid galo ka soo qaaday marka silsiladda sanadku waa silsilad xisbu iblis waa matnigana hadalka waa sanadka silsiladda markaa laga yimaada hadalkaan uu sheegayna waa hadal la sheego midka ugu been badan waayay maxay leeyahay waa wax haqiiqada ka fogaa soomaa waxa tilmaamay ya nabiga kana sallallahu alayhi wasallam warka sida ay ku soo helaan bu tilmaamay dad baan nabiga weydiiye sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihayn in hadith aisha qol yaa wax ay weydiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam aan alkuhaan kuwa wax ka sheega ee qeybka iyo waxyaalaha ilaahay qari wax ka sheeg sheega بل كو اسا نبي وخله ويدي صلى الله عليه وسلم مركزا والنبي وخله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء وحما ما بوركواس وحكثر ما مجرو وحجيرنا ما مركز وحي الرسول الله فانهم يحدثون بالشيء يكون حقا رسولك الله وحبي شيغان او حدثنا نقطه وحي شيغان ودب نقطه هنا ابلوي بركاس النبي وحضور صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق يخطفها الشيطان فيقرقره باذني وليه كقرقره الدجاجه تاسعد رنته قرنته ايه ادركتني حقيقه نقطه وكلمتي وشيطانك صدفي كدبنا وداتكي لا شقيسان جري ودغته وساراي او ودغته وغلياي طيب فيخلطون فيه باكثر من 100 كذبه بنبي صلى الله عليه وسلم هلكي واد اما هلكي اري اي سو دفن حقا اما رنته با waxay ku barxaan ay ku qasayaan boqol been wad wax ka badan bay ku qasayaan wixii qasan bay markay u keenayaan wadaadki la shaqaysanay kiifalinay ki kitabka furahay ki wax fiir fiirinahay somalid wixii uu keenayaan markan markaan soo sheegi aa bentii samarku sheego boqol beenad ka badan marku sheego ayuu marka midba urumo bay sheegaa tii bay marka dadku ku dhagayayaano xaq u qaadanaya wixii shi kale dhanbeentii sho dhan kale marka wax xaqarinaya bentii kale dhaw xaqarinaya halkii runta ahayd xaqiiqad ah aa waxaan uga soo joognay baa lagu leeyahay aa waxaan uga soo joognay ana goob joog ah wa macaad u ahay wixii bulsho sheegay oo sidoo u sheegay buu dha sagaal iyo sagaashan ama boqol beenado oo kala u sheegay markay beenowday ama asagaa dadka yani wax weyn u fasiray oo si kala ugu dhigay ama markaas oo kala wax ay galayaan inay u reey magaalayaan dadka dhaha waa baxar buuxura waa baxar awliyo lama galo ha sir kale leed si kala ay u taala dadkuna inta badan way ka haybaysanayaan hatta inay weydiian oo baaraan oo ka baaran dagaan oo ka niqashaan oo ma awoodi karaan laana waba ka baqayaan ba ha marka baqayaan marka halkii kelime ay runta noqotay halkii kelime wali ku noqona marka wali nimada ba halkey ku qaadan bokolki beenoodo kale waa qarsooyihiin midaas marka waxay yey u noqonaysaa macnaa xaqbu sheegay ba lagu leey marka waa ku waad tayib waxa maayan marka ee mar dulkay xariiqayaan markii tabay furayaan dayrebi maashar falak yuhyala badan wadaadadeen wada wadan jira wadaadada qarkood oo dadka u furajiire baadiba maqan balsheek baadidi meel ku sheeg adon ko xarariqaya ama kitab u deeyahay ruuhan waxaan u san yahay xaqe laga haya balsheek baad markaas wax isku dardari oo xuruf isku gungunti oo kitab fiirin oo baalka rogi oo hadoonu wuxu dhahi meeliba laga soo raacay aa wa beenale waxa ka jira male waxa way wax marka kaahanada iyo xaraafada iyo muxuu ahaay ee culumta noocaas wasas salkede iblis buu keenada dadkaas ina inta badan shayiadinta la shaqeeysta shayiadinta la shaqeeysta tayib qaar badan oo kamida waxay inaga khaldameen awliyadi qaar badan oo kamida oo kaahan ah oo xaraafin ah oo shayiadinta la shaqeeysta ayaa waxay inaga khaldameen awliyadi bay inaga khaldameen shaytan intii u adeegaysay uba waxyaalaha qarkoodo oo u muuqatay karamatu alawliya bay muujisay kadibna intii baa lagu rumaysto weli nimo lagu xitraafay waana shaytan ah shaytan weli ma laana weli wax leedahay wa arruha ilahi rumaysan ya sama alladheena aamano wa kanu yataqun awliya dhasas wa wali kitab ga ilahi ma khilaf sunnatu nabiga na sallallahu alayhi wasallam ma khilaf hadige rasul kama qara maro laakiin haddad aragtayni woli nimo sheeganaayo salaaddu kanayn oo salaadiba walaa iga kor qaaday buli waan dhaafay salaad la tukado ya woli ilaahi baa say kaaga daday waa woli shaytan ya nin ghaybiyadkii ilaahi qariyayba ka warramaya oo ama maxaa dul jeexjeexay ama shayaadin la shaqeysan ya woli ilaahi ma dadku khaldaya marka waxyeelahay inaga khaldamay waay tayib wakii ulumadii leeyeen وليب علماده التصوف ك تصوف كيهوراء عبادته بدنا علمدي جنيد iyo ragii hore waxay leeyeen hadaad aragto nin ma wshafeeyeenin hawada duulaya badda markab la aan marayo iska socda hawada duulaya asagoon wax wadanin sida diyaarad hawada maray wali nimaha ka rumaysan ilaad kitaabka ilaahay ku miisaant urtu kitaabka sar دقنكيسا اخلاقديسا قادقنكيسا ميزانك صار حدو القران كو تييره تيقدو سيييرهدو وا صح اخلاقديس ماركا وا كرامته الاوليه وحكمه قده هدي ميزانك كتابك ماركا سارتو او خلافنا ماركا وا شيطان وينو ابليس اسكه يوسن كو خلدن سا سو ماركا طيب اسنادها كهانده سندكدو حزب ابليس ابليس حزب جيسوي الله عين وشياطين اصدمت عن كما اذا مطون همتني يالكدبا اكذب المنقول وحل سوغوريك اووب بين بدن ويا ومن كلم هذا هذا اللي هادل سوغوريك اووب بين بدن ما هذا هدل شيطان شيادين وحي او كنت ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدم ما للتراب اردي مخا اسغنادي وما للغيب يا غيبك او يدركه او هلاليو مخا الرايو غيبك لا غلاي araynay qeybka ilaahay wuxuu ilaahay qariil ilmu qariinay wax ka ogaato maxaa ka galay malti tassarufi tassaruf maxaa usugnaaday in maqluuqad yani wuxuu arradani iyo maqluuqani inuu ku tassarufa kawnka ilaahay maxaa usugna maxaa kala galay waal maqluuq wal hala maqluuq maqluuqina min adam yani jiri la aanu xaqeed ka aha maqluuq wuxuu jirin buu baahay oo isagoon jirin buu ilaahay jirsiyay sebu kawnkan ugu tassarufaya sebu kawnkan umma mulayya wamid labaade arriyo maxaa kala galay ilahay qaybkiisa halka wuxuu ka wadaa tayb ka hada waxa kamida dhulko la xarxariqo tayb wafalki falki bu kale falinta sumaar ka jirin odayaasha qaar kamida iyo wadaadada qaar kamida wan faalinaaynaayda wan faalinaayna dhulka marka xarxariiqaya marka dhulka ay xarxariiqaan xabaar markuu foororo oo dhulka xarxariiqo wax istawo marmariyo ayuu marka dambuu halleya saasi saasi waxu jiraan bulay ah bulkoor sanadkan ma xabaar bunqad waramisa barwaaq marka faali baalele dhulka xariiqaya xabaar markuu foorro soo toosay waxu leeyahay sanadkan waa abar ya warba loo ruh aan kowar la wadan ruuh inay isguursadaan bay rabaan yani ma isku fiican yihiin ee ma se burjigooda kala duwan waxa harhariiqaa yaa xulee ma yaan la isuguurin marka maali tuurabi walil gayb waay aradan oo harhariiq ah ee qaybkiilaa waxa kala galay maxay iskuul maxay saameyn ku leedaa aradan lagu istaagay dhulka taala gaybka say ku ogaa so sawal soo idiilama maxuu arrada ka dooney asaga binaa adan ilaah aqli siiyay muhadlo oo wax sheego inta uu arrada aad ah arradu waxay qayb ka ka ogtahay waa malti tasarrufi yaani makhluka ulayaa heek yani ilaahi kawnkiisu ku tasarufa falagan wa tanjiimkiya xidigahan kawnkay ku tasarufaan ulayahay maxaa iyaga iyo tasarrufka kawnka kala galay waxaan jirin oo la keenay ba way ya xidiga hanima jirin wala aburay day hanima jirin qoraxdanima jirin saykanka umaamulaan murq wax isagaba isagoon jirin la keenay seeb waxuu wuu abul kara seeb waxuu dil kara wuu noolayn kara barwaaqo u keen kara cudur u keen kara ya waxba ma keenin karo isagaba cadam laga aburayo saasoo ka wada maana tayb malil turabi wama lil ghayb malil turabi wama lil ghayb saasoo malil turabi wama lil ghayb arrada iye qeybka maxaa usugnaaday maxaa kala galay oo yuduriku hu arrado haleel iye qeybka soo yuduriku hu turaabu waa arradi seebay qeybka ku ogaan waay maxaa kala galay malti tasarrufi tasarrufki maham malahum wali tasarrufa mahay iyagii tasarruf kala galay maxaa shaqaysaga dhigay wal makhluuq wal hal al makhluuq makhluuqina min adamin wa hanjirin xagiisa u ka ahad Om alumbër adhem ACII fiqe njumej iqe du �resur, qar mme njumej proudit, ele ACIIk askaw jihax. Qehtika pulmër keq lasik asab eqe budikat ka ka dhide, sum cel t mesa pracamakatinya seu iqe, eqene kev replied kibhet njumejay t days do att�re aresine?? o eqe njumej 10 kip isoj yate eqaa jah Joanna ch watching pabarط ndpuhkan shakилась, njumej waxay soo dafaan oo silix yar rafad ku soo dafaan oo qarbadan ay ku baabaan oo gantaale iyo laga daba keeno shubh mooye wax gayb oo shiyaadintu ogtahay ma jirro inayna ogeyn marka bitcoin kaga hadlaya law kanat haddi ah aan lahayd al jin chuinku tadrimido al ghayb ghaybka ma labithat mayna al nagatin dahran zaman tualiju hal ay la daala dhacayso asnafan yaani noo ومن الالم حنويده كمده و تلماميا نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام سوكرن ميسان اله و هو سهلي اركو الى اله يي في ملكي يا بقرتويه عيد اني غدنبايس اذن سينين الله و هو سيي دبايلها ايو تشينك الشياطين تاي تشينك ايا لو اديجيه marko shaqoyin badan bay qaban jireen quraan ku sheegay qaar barka waxa way wixir xireen qaar inta la ka tanida habsiyay ku jiraan qaar ugu guriyaay dhisaan qaar baday galayaan waxay ka keenayaan jawaahirta iyo yaani bacaadinta ku jirtay ka soo keenaya yaani qarsha qooyin adag bay jinku hayaan waxa ku shaqeysanaya nabi suleyman ba ku shaqeeynay waadaa markii nabi suleyman alayhi wa salaatu wa salaam wageeriyode asagoo ku jira meel ku jiro geeriyode salamarkana ul xuskan markuu geeriyooday cin kii shaqaynayay ee isaga cabsidiisa ku shaqaynayay geeridiisii meena ka warheelin shaqadii way sii hayeen ila nabiga suleyman u shi uu ti ku tiirsana intay untay baashii ladii jira abuur unay yey u shi dhacday markay u shi dhacday buu isagiina dhacay wa waqti kadib markaas ay ogaadeen Sulamaan inuu dhinto nabii suleyman inta ka reesina asagoo dhintay bay baqdin ay baqayaan shaqada ku jireen haday marka qaybka ogihiin maxay ogaan waayeen suleeman inuu dhinto ya tasutil mama ya wana mida allah ku sheegay tabaaraku taala suratu sab' qisada marka laga warramayo falamma qadaina alayha almauta ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن الا لو كانوا يعلمون الغيبه ما لبثوا في العذاب المهين مركان غيريدي كخكوني بلا نبي نبي سليمان عليه السلام غيريدي ماتسين انو غيريوداي ماتسين الا دابه الارض اورك موي دابه الارض واورك اورك با تسي انو نبي سليمان دنتاي يو تسيا ا تشينكي يا جن اوارو معالين ان قنيو اواربو واخبره ميا قيب وحكوك سيبو تصووا الا ويو يلي تاكل من ساته اشئوا عسكنه ايو اواركو اوناي فلما خر مركو دعي نبي سليمان عليه السلام تبينت الجن تشينكي وحي عاديستو وعاداتي لو كانوا يعلمون الغيب هدا الغيبك واخ اوغان لهاين ما لبثوا في العذاب المهين شقوين كان ادغ يا عذاب كان ما اينو كو جيرين با و اسكه كلا دريري لا ان سوما لكن سليمان او دنتاي بي كاسيب قايينو مودايين انو نوليهي ماركا غيب حقي كوغيين واه اياتاسو ماركا تلماميا شيخو اوو خوليهي لو كانت الجن تشينكو حداي ااهل لهي تدريميد اوغ الغيب علم ج الله قري حداي واخ كوغيين ما لبثت ميد نقاط دهرا زمن تعالج حال لا دال دحايسو oj samayneeso asnafa an nooyoh oo min alalmi hanun yah hanun ha shaqada adkayd wa fil aadabi minshaqada adag way waxna shaqada adag muddo dheer mayna la daala dhaceene markaaba intay ogeedaan suleyman inuu dhintay bay iska kala dariir lahay shaqada ka kala xarir lahay laakiin waxba ma ogeeynaana tayib keliya tawhu eh chinkaasi waxyaalahaan qeyb ah ay wa dhici karaan ruuxay inay uga soo warmaan comfortably ir ald 선택ith schient input e moż un përgr kommt. Ses bytgeq�� qog ta logiki mongrzy d坑 kujtë dhu ans kuyor kujmaát. Kan technicalarr arstua se nab력ally, loальным përsa se nab和ik. Kone so allumë dhu atj emanetar nativar nuk tx nab 35. Tere Allah. Gowach bi të tah done e nab, oher ilha tqcer af dos të up kam, a inagaaba hadda adduunka cilmiga wax ka dhacaya ya hadda inta telefoon lagu soo diraa waxa lagu leeyahay New York iyo maxuu ahaay Melbourne iyo waxa ka dhacay maxay waxa hadda dhacay soo lagu ma soo sheegi karo ha ayagu marka way inaga horayaan waxaad ku garaneysaa qisadii ku timid suuradda namli sawgaan misaan ah nabiyilahay Sulaymaan markuu ku yidhi boqorada ya ii keenay arshigeedii ya mid china soo istaag wax u yiri intadan shaqada ka bixin ala keenay waxge waayman iyo baytul maqdis filastin indii suuqra soo gala fogaa intadan shaqada ka keen yaan keenayaa mid kale iyo mid oo u xirimee anaba ilbiriqsi ku keere ilbiriqsi isha biliktii u sii soo celiyay waaba karshiga waaba la yaalaaba Ah. yaaban ba laga soo qaaday wala hore keenay nabi suleyman alayhi salam marku bin aadankuu wiliyeed tiknolojiyadisu ma gaarin wax inta la leg inta la soo qaado el biriqsi in meeshan lagu keenay mi u gaaray wili ma gaarin waxaad ku garanayso marka qudro iyo maqdiray ilaahay wuxuu siiyay bin aadamka ka horaysa ka awood badan buu siiyay marka waxyaala dhacayo adduunka ka dhacayo way kasoo warrami karaan kuwa la shaqeystana way u soo sheegi karaan laakiin qeybiyaad ma aha adiga meeshan joogoon bay ka qarsoon tahay laakiin waa wax dhacay hayalahaas marka way sameyn karaan laakiin ilmiga ilaahay qariyee ghaybka jinku wax badan kama ogaa saasumaana tayib amman nujoomu fazaynun lis samaa wa rujum wa rujuu man lishayatin taratan listimaa mi kama biha yahtadi as sari liwajhatihi fi as sirri wal barri wal bahri haythu as sayru fi adh-dhulmi xiddigihi marku noqday ilmigi eh makhu hay xiddiginta اما النجوم حدقي فزين قرح ولي السماء سماد قرحيه ورجوما ويرجوموا ولك شعركو ياله ورجوموا للشياطين والجند للشياطين الشياطين تلوجن طردا حيرن دردت لاستماعهم دغيسغودا لو عيدن يدرتي لو عيدن كما سيدا يهتدي اوغهنو نبيها حدقها اساري مت كصودل ووجهته ميش ووسوداي اوغهانوو في البر برر دحديسي والبحري يبد دحديده حيث مشى السير صعد كووا هذه في الظلم في الظلم مقديض دحدر وحوشيเก هلكان صدح منفعه او خديغها كو جيرتا او الله يغوتال غالاي منفعه الكواد سماد قورخيان ولا قد زينا السماء الدنيا bima sabiha marka mel havingkii xiliga feedkii oo kale ama xiliga mugdiga marka samada feeriso yaani xidigihina kuwada muuqdaan quruxdooda midab midab dalal waa qurux marka samadii qurux bay u yahay ko mid labadii waxa weeru juma li shayaatin shayaatin ta qantaalo lugu ganaway waa shuhub lugu la dagaalama shayaatiin shayatin duusan sheegayni markay soo dul fuulaano kor soo aadanba oo ay kasoo agdhawaadaan meeshii loo diiday waxa lala dhacayaa haddiga halala dhacayaa maana tayib wataayidana quraanka kariimku Ilaahay ku tilmaabay subaaraku ta'ala inna zayyana as samaa bi zinatin al kawaki bi hifdan min kulli shaytan marid samada lagu wardiyeya tayib la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janibin duhuran wa lahum 'adhabun waasib ah wa la su'ri ya markay isku dayaan ba wa sha Allah salaala dhaya laki waxa dhay kartaa in ay wax soo dafaan hadiiba la soo garaacayo say ku soo dafayaan wa illa man khatifa al-khatfata fa taba'ahu shihabun saaqib ah halgayaba intu hadalka maqalo shaytaanku isdul fulfulayaan midka ugu koraya markaa soo maqalaya keli mu ka so maqalaya malaaikta marku so maqlo markaa bakii ka hooseey u soo diibaya wa silsilad is dhowtahan moqta oo is dul sarsaran kiib u soo diibaya waxa dhici karta gantaalkii lagu soo ganay ama muxuu ahaay lagu soo lagu soo tuuray inuu kiis soo qaaday dilo kiikala dilo kiikala dilo warkiina soo dhaafay ku hoosba soo gaadaba qar soobad baadawi warkii soo qaaday markii ciidamadii koron la leedee waa dhamaade saasay marka warku soo qaadaya silay taayib marka rujum weeyo samada lagu ilaaliya xidiga midda saddexaadii wax weeyaan waa calaamado dadka socotada ah ama badaha maraya ama bariga maraya meeshii uu socdeenayay jihadoodii ay ku gartan haa yaani wax weey badma hayaasho kale waxa lagu socon jiray intan macnaha adduunku tatarin waa dad ay noobixin ee muxuu ahaay technologyyadan cusub waaqi hore waxa lagu mar jiray badaha xidigaha lagu mar jiray xidiga dhanku ka jirro ka dhanku ka jirro ka dhanku ka jirro u jihada marka waxa lagu xadidan jiray xidigaha waka dhalikad dadka socodda dhulka maraya ruuxu hadduusan marka jid haynin oo dhul hayjada uu marayo xidiguhu uu ku kala astaan san jiray ama ku kala astaan sada meesha uu socday dhanku uu socday yaani jehooyinka kala xadidaya Soomaa jehooyinka kalbay bar ila xidigii midba maalbay kasoobaxda wala garanay saasay macna saasay markaa wax weey hanoonkaana waa loogu talagalay wahuu alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri mujdiyada badda iyo kuwa bariga ba inaad ku hanuuntaa wameeshaadu socoteen iyo dantiina ku garataan ba ilahi u yeelay tabaraka taala sadexdaas la sameeyay xidigaha sadexda waxaan ahayn ruuxi oo isticmaalana maalbo ka dhaxay لابو البخاري عليه رحمه الله وككوريي قتاده تابعيي وحو الى خلق الله هذه النجوم لثلاث صدح وله هدغها او ابوري وصدخ ده شيغنوا فمن تا اول فيها بغير ذلك اخطا او اضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به صدخ ده وحان اهن روحي او استعماله او قفاي نصيبك يسيه ديفتي سنه والومي وقتك كلم وتكلف ما لا علم له وحسن اقول له انه واسكلف يعني مثلاً صوت طيب مثلاً إيه إيه ومثلاً ان خidigaha wax kale uu isticmaasho oo aad midtalan sidaan soo tilmaanayba aad tiraahdo wax kale maxuu ahaa ay ku saabsayeen tayib sidaa midtalan ee somalida leftedeedu wasoo gaare waxno xano kale oo midtalan in xidigaha iyada isku xiro waxyalaha dhacay tayib midtalan waxay dhii jireen xidig hebel aa ruuxi aqal gala ee wiilbaa u dhasha aa xidig habal markuu halka jooga ruuxi aqal gala waxay dhahan madalays bu noqdaa aa Soomaalita xidig habal iyo day xumar kay wada jooga labadiis guursada way gablaman ruuxa si aad idin sheegidinka wa haasiid dal dalyaa tayib marka wax jirama لان حل والبابني ادم كان دون كنولوا اسكورنسه لبا ود اقل غليسه انت و خن باون سادون سوما وحاني مره واخوي وهوس ساسوي معنا والاول وحشرمه طيب خيدغه مره قابقا لوغما تلاغلين الله و هوو غو تلاغلي ان سيدا لو استماعهم اما النجوم بوير مره خيدغي فزين قرخ وهي لي سماه سماه قرخو يهن ورجومان وهي اي ورجوما وهي غانيد للشياطين اللي غنياه دردن عايريد درادي لو غنياه للاستماعهم دا دا بمعنى سن طيب كما في هذه الجهد، لةطفل ذلك والباحرة ثمثة not бere Professora weragealooans koyoit콸 al Okbrain. P stir me watch this.관 handicap.Nchanoab.com. bye boys and come! chapDidi coubeaffe.it pibe.it bostye a diruchetta?kyd�chooati IMDRW. put знаagate aUR Uqad haith. Scriptures.良好? Zw cum e kamakawagai.com. Rev GOHARAW,聲iedisem Yeshiür….� Lewawakhar.com.. cozvim Uqad, voi mag Stir me doordogat. That's what can we do.u Reason... drehe so Depend pe tri.vnир. rice, pretty chat processo. Okkakio Da'ah koul.du والنيران بحسبان وذاك ذلك تقدير العزيز العليم المصبغ النعم والنيران لمدي افتيميه بحسبان حساب الكسودان وذاك كاسنا تقدير العزيز الله عزيزك قدرنتيسه جانغوينتيسه والعليم علمك عندنا المصبغ اي يعني ادومديس كو دميس البوسبغ النعم نعمويك ادومديس كو دميس تري طيب nucmooyin dhameystiran adoomadiisa siiyay na iraanka waxa lay raahda wa dayha ay qur raahda ha ay ku cadfantaahay hadalkaas ku xidhan yahay nujumti hore ama nujuumu tayb wa na iraani lobada dhalaalay qur raahda iyo dayxu hisaabe ku socdaan allah bana sida u jangooyay tayb bimaana ayagna hisaabe ku socdaan haween walba meeshey dagayaan manzilkay dagayaan maal wal meeshey ka guurayaan jitkaar dheer ay hayaan wa xisaab wax istaba maray ma wa wax jaan go an waay taayib manaziijta dayha iyo burujta iyo qoraxda qoraxda sanad bay soo wareegtaa dayxuna bilbu ku soo wareega meelaha ay tagayaan kulli wa wax daqiiqa Etzras solamente se jalsimpofos dлекon Jalsimpofos d Cao ter jer pilipejitu ThBraj Di Shri Yzikom Tou Mbiyishenuhi Saabjit curs CDU Ba T Y 아이�ılar ingni prashwith ich son, O n n adami hier 1969, O n ademirupancer seeds. D boys,南 autora pot Strange Blocks Qaba Jawaq Re. Cocabe� a t dessus. Dations N sur pi pqестьmedewoa dhe ricppedu, O qb e katsh& bes her shht vallat FUCKIBMres Haqimus Ninja difumeni. D baskini rati consumer fairness profesional 튀 ús. O qb e l e katsh zolicion. D jants n ademe uefepsu С qolemi. D Wesley REh dlicher Naradgi B. e Densi B po qe p the bush. Densi hadda intay ino jirto hadii ay waxir ay kasoo durukto waxir koonka qurkisa wax ku noolaanka ma jiro waxna fleyo oo noolaanka ma jiro waxir hadoo meesha kasoo si kato majradkan waawayne socda mid walba jid buhaysta kullun fi falakin yasmahun mid walba wahu wareeg maashi suku wareegaya siligiisaas u haysta ku wareegay waxir haduu khadka ka baxo waa ku noolaan kara ma jiraa uu ku qirsi malno noolaan kara mid walba wuxuu isu jiraa cabir ilaahi uu sameeyay qiyaas uu sameeyay uu jiraa way way is hayaan way mhoo ahay wa nadam san yihiin mid walba jidkiisa haysta asaasi uu kala socdaan qoraxda iyo dayaxa hada mhoo ahay ee xisaabta bani aadamku wuu ku socdo laana wax way hada midan maalmaha iyo bilaha iyo sanadaha lama garan karo hadaan qorraxdu iyo dayaxu jireen soomaaliga alayhi alqur'an ku shama wa shamsu wal qamaru bihisban ha ayaguna hisaab ay ku socdaan bini'aadamkan hisaabtan kiisay iyo hisaabtiisu labadooday ku isku saleysan tah sanadihi iyaga lagu garan bilihiiyaga lagu garan maalintii habeenkii iyaga lagu kala garan hadii iyaga la wayo waxa la wa xisaabsan karaa wixii dhamaawaa isku dhaaxaya soomaa hisbaanka way markaa tayb yasila u qadaray allah tabaaraku taala wa ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dalika taqdirul azizul alim allah azizka alimka ba sa u jangooyay wax binni aadam ku wax ka qaban karno ba ya waxaynu tala ku leena ama wax ka diiban karnu ama wax ku darsan karnu ba iska dhaafni aadamka hatta cid kale shaqo qulaheen sidii allahi sa u nadaamiyi passa ukalawada wanayiraan labada cadade dhalaalaya bi xusbanin xisaabe ahaadeen wadaalika kaasina taqdiru alaziz allaha aziz ka qadarintisa way iyo jangoyntisa alalimi ilmigaba dan almusbigin ni'am ni'mooyinka adomadisa ni'mooyinka dhamaystiray wa asbaq aleikum ni'amahu zahiratan wa batina ni'amtihi zillahi idin ku dhamaystiray wa dhamaystir tayb فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَاكَ فَقَفَّ مَا لَيْسَ يَعْلَمُهُ فَهُوَ الْكَاذِبُ السَّمِي فَمَن تَأَوَّلَ الرُّوحِ فَصِرْتَهُ فِيهَا حِدِغَهَا دَخْدُدَ أَمَ أَفْلَكْتَس غَيْرَ ذَاكَ وَحَن أَنْتَ أَهَيْن قَفَا وَحُ الرَّاعِكَاسِ مَا لَيْسَ يَعْلَمُهُ وَحُ سَنْغَرَنَيْنُ بُرَاعَيْ فَهُوَ إِسْغُ الْكَاذِبُ وَبِنْبَدَنِ سِمِي يَا كُعَلامَ كُسْمَد إِنُ بَيْرَلَي اه طيب وخلاقه كاني من وسم وصما وسمه اه علامهه كعلامه وكسم طيب روحي انتس لوو تالا غلئ قورخديي دايخو حساب خديغانا 3 اس لوو تالا غلئ سداسي ان اهن روخي او فسييرتا او او استعماله ميدكا اسا وху كوليهي وху راعي وху سن علمي اولى هين وخادن علم اولى هين لا الهي وادي دي ان لا دابو غلو سوما ولا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انت اذكرني سو قابس واحد اذكرني نين هاجلين اه فهو الكذوب وبين بدل مركه و هو شيغيه واخ كيره ما ليس كما الاول فمن تاول الروح فصيرت فيها دخ غير ذاك كان سو شegno وحان هين قفاو الراعي ما ليس وحن وما شيء ليس عسن هان يعلمهم اد اوغ يحي فهو اسا مركه الكذوب و بين بدن سمي مركه كعلامه انو بين باناديه كالمقتفين كالمقتفين لعباد الهياكل في ازويت تصرف والتاثير للنجوم ها كالمقتفين كوا علم حيدغينته كمشغول سنه كالمقتفين وكلي لميدي كوا راعي كوا راعيه لعباد الهياكل اه هياك الشكو عاوده كو الراعي اوكله اي لمديهن دنكاي كلمديهن في عزوي التصرف ما ملك كونك وتيرنتس لو تيريو مخلوقاتك لو تيريو وتاثيري وعزوي تاثيري يو سامينت تا كونك كدعيسه تيرنتس لنجومي حدقها لو تيري azwi taṣarubi wa ta'thiri linujumi latiriyo bi ma'na quwas hidigaha wah ka sheeshagay wahay lamidiin quwa arra'i oo kale 'ubad alhayaki li quwa 'aabud alhayakisha hayakishu wa jilchu haykal haykal kana waxa liidaada guriga loo dhisay asnamta haykal balida asnamta laftooda iyata ma taa loyin as yani wahuy al asnamta quran e jirmigale ee tektagon iyagana hayaa kilba leedhahda marka waxii sameen jireen markay dayaxa iyo qoraxdii xidigaha caabudayaan umadi hore qaar kamidii caabudii jiree nabi ibraahim (c) qoladii loo diray ama qoladii aslan uu ka soo jeeday ka dhashayba caabudii jiree marka waxii sameen jireen xidigaha iyo dayaxa markay caabudayaan sawir bay u sameeyeen oo dhulka yaala marka waxay leeyihiin sawirkan wuxuu matalaa ya ilaahi qoraxdaha ka wuxuu matala ilaahi diiha kan wuxuu matala ilaahi xidiga habaluhu matala ka wuxuu matala shi'r abu matala yaani mid wal beekal bay u sameeynaan iyo timthaliye taalo oo kale u sameeynaan taalada marka waxa la yiraahdo heekalna iyada ay marka caabudayaan waxayna ka dhigaan inay caabudayaan yaani wax weyn ee buu ah ama diihi ama xidigiina caabudayaan haya kisha ku asalay waxay lamidiin marka Kouan kadata jiddiqin ee waj lamidihin Koui abudit jirehya kisha noha soka la Nankai ke lamidihin Waj ke lamidihin labadu wadubu qadda hae Tasarrufka kaun ka ka dha aya Samainta ka ka dha aya Waj labadubu utiriyan jiddiqah utiriya O Ispedelada adduunka ka imana ya Ay labadubu wajidah den Jiddiqaha yaddaya jikurrahta kena ya Madama ay kena yaan سيدي الهو كلي عابدين مره وقال له النبي ابراهيم عليه وعلى ربنا الصلاه والسلام او كرشاي اصلحان وانا قوله لو دري او وكلهه سوره الانعام كاش انهو جلمماي وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين النبي ابراهيم وكلمنا دورد مره فلما جن عليه الليل راى كوكبا هبنكي مره موقديوباي ايو نبي ابراهيم wuxuu arkay xidig soo baxay markaas wuxuu riixada rabbi aa kan ima rabbigayba adad ka dhigto ama kan huwa rabbigay ala wajhi muhajja dood isagoo la doodeys xujada ku ogaaya macna falanma afala qala la uhbu alafilin xidigi ma kanar rabbigay ma kanad leediyin wa rabbi xidigi soo socdo wa dhacay somo wa ruuh dhacay aniga ilah iimaa rabbina iimaa hadara wuxuu arkay dayxi soo baxay markaas uu xilma kanar rabbigay markuu dhacay waxa uu yiri haddana la ilam yahdini rabbi laa kunanna min alqawmi ddaalidin kan rabbi ma wax dhacay oo maqnaanay ya oo koonka intiisii kalaba ka qarsooma haya rabbi behe ilaahi hadduson yahunun qulun sanban kamid noqonbu dayhi wax ka weyn ba hadal soo baxay qoraxdi ba soo baxdha falamma ra'a ash-shamsa baaziqatan qala hada rabbi hada akbar tanawka wi mihyuda falamma afalat markay dhacday قال يا قوم اني بريء مما تشركون ورتلك يوم وحن ااد عابدسان انو بري بانك اه ما جamma haga mo dmark in ay caabudeen xidigaha iyo dayaxa iyo iyo qarahda wax ay caabudeen oo maxay uu caabudeen waxay uu caabudeen in ay wax keenayaan oo kawnka ayagu maamulayaan oo ku tassarufayaan bay rumaysnaay ah says that I did asnam ay u aagudan bay u sameeyeen oo iyaga mataley oo dhulka leeyel haya kishku waa weey markaa taayb kuwan marka xidignahay ee xidigaha iyo waxyaalaha dhulka ka dhacay isu isu nisbeenaya iyo kuwaas hore waa isku mid xageysaga midii hin ha fi azwaa tasarruf wa ta'thir li nujum labaduba waxay leeyihiin waxyalaha dhacayay dhulka ka dhacayay labadood waxay u tiireen xidigaha iyo qoraxdii iyo dayaxa u tiireen dhankaas ay isagameedin maana taayib haya kilbe marka uu u dhisi jireen ama guriyay u dhisi jireen marka markaasay waliba kutub ay u alifaan yaani qabka loo caabudayo madama asnamki halkan yaal qoraxda ma taleey ama dayaxa ma taleey loo caabudayo قاب كلو عابودي هادانا نادام ودجيين وااتو كهلي دونا شيخ طيب ويقول الشيخ عمرك الكلم المقتفين الكلم المقتفين شري كو راعيو كلي لميدين لو عباد الهياكلي هياكيشا اي غرييها لو ديساي سناميده اما سناميده لافتودي كو عابوديا ايي لميديين منجمين تو كو اسي لميديين حقي كلي لميديين في عزوي التصرف بكلمدهن وتاثير سامينت كونك iyammaamul kishi ku tassarufkiisu lootiiriyay linujum xidigaha lootiiriyay kalmadihiin oo taasa keentay kuwanina inay isku xiraan xawaadista iyo nujumta kuwanina inay caagudan taasa keentay waa natiijo ka dhalatay markay tassarufki taatiirka u tiiriyay kadib wulka tibina bay lamidihiin wulka tibina kuwa qoreen nidaamannidaam qorey fi ibaadatiha kawaakibta ibaadada ila caabudideeda nidaam uu qorey aqdan guntin ahdi ya ballan yabeeco wakiifan iy keyfo keyfi qab iy wa tooqitan waqtiyin lin sukihim ibi abidudooda lo sameey ayu sameeyan markay haya kishi ya tamaathiishi asnamti sameeyan aqideeyeen inay kawnka wax ka maamulaan oo ku tassarufayaan ay hadana qaabkii loo caabuday be nidaam u dajiye oo nidaam kaasoo maxay ah horta ahdi ya be aqal ha aqdan bimaana wuhyan waxa laga wada ahdi iyo beeco aad gunteys wa inaa durat rumayso oo da ahdi laga soo sanamkan ya qurrahda matalay tayb mid labaadi wax waya kayfan qaabna weelada hayo qaabay u sameeyeen marka timadamesha durduray isaga gelimayside ijraaad iyo qaabo baad maray wa inaa saamarto halka marto sida ayeysho halkaas oo marto wa waxay u sameeyeen kayfiyay qaab luu abudu waa tooqitaan waqti laa gudana way sameeyeen linusukihim waqti wal balaysagayibaad soomaa inta kaliye maheeyeyagu wasanmiye iyo guriyadhisano macna aan lahayn laakin waxay u sameeyeen wax leedahaydo niman sadana sadanadu waa quliyaha asnamta jooge ee dadka iimaanka qurban ka qaade ee muxuu ahaay u adeega sadana leeda sadana marka kub amesha ciigo oo marka fadhiyo oo wakiil u ah ee maxamed sanam kan wakiil u ah marka qurbaanka loo keenayo isaga qaada ee isaga u hadla asaga dadka wuxuu sheega asaga qaabka loo caabudayo bara waakaada tayib marka waxa ay u dajiyeen kutub noo caa ka hadlaysana way badajiyeen ba waxa kamidooda matalan kitab leeydahdo asrru lmaktum fi sihri wa mukhatamatil nujum aa aa ada hada tukan dukama waxa jiray ma qaan in hada baabeen hindida hindida qalada hindida town ka dukama waxa jiray kutubta yararka lagu iibin jiray kutubta saxiirka iyo khurafaadka iyo waxan lagu iibiyeen meesha Nairobi dhaxdad waxaad arki hada kutubta tagto hada aragto waxa la wixii saxiir laga baran jiray u dhambay haya kuwa sahada ku jira sirrul maktum fi saxiir sirta qarsoon saxiirka iy sidaa loola hadlo xidiga loola hadlo haddii aad rabto xidiga inaad la hadasho seey loola hadla ee fini aad u seey loola hadlo waan aqanaa laakiin xidiga haddii aad la hadasho oo tiraado roob nasi haddii aad rabto inaad hadal ama iy caafiilmaan seey loo baaga loo baraya seey loo tuuga waa lagu bari Soomaali marka qaabkii loo caagoodi lahaa iyo kayfiyadii iyo wixiina kutubay ka dajiyeen ha wal kaatibiina kuw dajiyeen qoray Nidam nidam qorri fë ibadati ha abudit dhe nidam qorri Aqdan Yani Balan lagalit Inaz balan lagash Wa keifan iqablikil u abudit Wa tawqita nid wakti gila abudahaye Kuwa u qorri Linnusukihim Yani abudit dhe Linnusukihim nusukesh Yani ibadat ha abudahayaan Baya u samayyan intaba u samayyan Taip fada ka marke وكسامين تقول لك كل هذه فذا كان سعود ونسيب لي فذا كان نسيب نص لي فذا كان سعود ونسيب لي وذا كان نحس ونسيب لاوي نسيب درنو وطلسمه سرتي سقرسون كذا سداو ونسبه ذا كان كان مناسب كواه كم الله بدنا بخارسهم الأول كوديا بين توضينا صلى الله عليه وسلم معنا fada suud suudka wax laydaahda yani maisha inagu dhahno ee yani falxad falxad falxad mudagala soo garmeysaan waa ruux nasiib le waa ruux falxada marka wixii fiiriyan oo isu geegayaan bay natiija soo saare wax ilin kan waa falxad waa wajruh. khayr la we nasiibule midka kalena waxay dhahayaan wada nahsun kan wa nasiib lawe wa baa wa baa wa qumay wa khairlawe wa keda halka sare nahsu waswa wa wahan khair lahay kan khair lawa wa kan wahy ilahe wa nasiib ya khair bulay saasi uso kala saaray mahad dalil wa dalṣamuhu dalṣam ka wahy ilahe da sirta qarsoon balda sirtiisa qarsoon wa tasway sirta qarsoon sidaas weeyan bay dhaheya tayb kan iy kanuna munasib isu yihi ha wa nasabuhu da bimaana wuxuu kan iyo kan annu aan soo isumaa labaduna ina muunasib isumaa labaduna muunasib isumaa hadda hadartay hebel baan rabayna la ganacsade bal ii warama hadda taray waxba kuu fiirinaya markaasa waxuu ku leeyahay hebel iyo adigu isku burjimtiin kalex hal la ganacsana ha yah salaamale hebel ay burji kuma ah ah ah burji kuma waaw wariya idin sheegay wax kasto ay tahay adar burji kuma kalex ah ah wa kabu ka burji waynta wa na kabur chuun laba guursado iyo ku dirdiriba marka porke sagar taas ugu lee balaay id burjiisad waxa way waxa xariir marka marka kam bixirsan badan wa mala awalkoodi beentoodi wax iska qiyaaskoodu badan waay maxna tayib talasm kasi wa magacay u isticmaalan haddii aad aragto talasm jamciysa talasim bala dha wana magac loo isticmaalo kalimo loo isticmaalo way asirul maktum baa loo isticmaala waxyaalaha aan la fahmin inay qarsoon in macnaheeda la garanayn in baa talaasim la dhaha qadawadaadada soomaadiga qardhasaa qora hada qardhasta kala furtaan mar badan waxa ay ugu tagaysaan xariiqo isdawa marahay ya qar waxa ay u eegihiin ba calanka yahuuda waxa ku qoran mart astant calanka yahuudaad mood waxa ay meesha ku qoreen wax umba saas u soo maray waxba is dhaafay wax riiqay kala gooyin hayaan waxba is soo marinayaan dadki way u duubaha ayaa way u xiraayaan wax aad kaffak faawi karto male mar markay qarkood waxay sameeyna xuruuf ba isku daba qabareeyaa jahl dam daldam daldam faltan wax um farabadal oo sa oo suudabayala ma gari karti maxaa laydaan waxa waxa marka aan la garaninin ba waxa la dhaha dalasiin ba la dhaha mar waa magac iyo jin marwa balaay kale wa waxa la garanayn marka tal samuhu sirtiisa qarsoon waay sirtiisa qarsoon in la fahmi karinna keda wasaas kulay waxbay reebanayaan macna waxba uu qarsoon tayib fada bay kulay marka wa marka xidigihi feeriya ama ay faaliyan ama ay shikla waxu feeriya tayib xaalaw dia asyaab bana bay feeriya ama dul xariiq ama xidigo feeri ama muxuu ahaayay marka qarkood waxay kulayeen bakeeriga qahwa laga cabay somal gufarka ku hareer iyo saaxu fiirina markaas wax dhakh ka dhaxrinahay wax ka jira male baa ah marka waxa waxaay marka wax ka dhax fiirina hayano nataaj kale soo baxayaan wax ka sheegayaan waxa soo fada kanin marka suud wa ha wa nasib wa nasib le ama war ruux nasib le ama khair bulay wada kanina nahsun wa nasib la wawe ama ba'wa وطال سمو سرتي سقرصونينا كدا سدا سوى و ناسبه وخا مناسب كو ادا كانه مناسب كو كانه كانه مناسب كو لو دنا مناسب سوى كم بدن ابو شيخ وير مك بخرسهم بين توده و ملئاولكود الله فر بدن ويه معناه ملئاولوي خرص هو سكينات كمل عواش هو هذا هذا واخا شيختو ويه معناه وحدر مجلات الصوي في الملان نشرات هل كانكو جوجينه هذا وبلغ التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم